أ ع و ذ ب ا ل ل ه من ا ل ش ي ط ا ن ا ل ج ي م ل ق د كفر ا ل ذ ي ن ق ا ل و ا ا إن ل ل ه ث ا ل ث ثلاثة و م ا من إ ل ه إ ل ا إ ل ه و ا ح د و م ا من إله ل ه إله لم عما ينتهوا و 私は私の思い ن ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله أفلا يتوبون الله و ي س ت غ ف ر و ن ه و ا ل ل ه غ ن ا ب ر ح ي م و ا ل ل ه غ ف و م ا ل ا س ل ا ح ي م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 قد ضلوا من قبل و أ ض ل و ا كثيرا وضلوا وضلوا عن سواء السبيل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 لبئس ما قدمت لهم أ ن ف س ه م ان سخط الله عليهم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 ولكن كثيرا منهم فاسقون